أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان سَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ فِيهِ تُسِيمُونَ يُم بِتُلَكُم بِهِ الزَّرع وَزَّيتُونَ وََّ خيرَ وَأَعْنابَ وَمِنْ كُل الثَّمَرَ إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَ لِقَْمتَفَكرُون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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه فِي في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَهَا رَ وَسُبُ عَكُم تهتَدُون وَعَلَ مَ وَبِن نَّجمِهُم يهتَدُون أَفَمَ يَخْلُقُكَمَ ل يَخلُقَ, يخلق أَفَل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 وَإذاَا قِينَ لَهُمَّا ذَأَ زَل رَبُّكُمْ قالَاوا أَسَطيرُ الأأَوَلين لِحمِنُوا أَزَرَهُم كَامِتَ يَومَن القَِامَنتِ وَمِنْ أَوزَار الذيَ يُضِلُّ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 يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 أَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَرِضَا الدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَيُدخِلُونَ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمُوا اللَّهَ وَلَكِنْ كَانُوا فَأُصَابَهُمْ شَيْءٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ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 فَأَنَّىٰ لِلرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ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 أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا أَمْرُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا إِذَا أَرَدْنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُونْ فيكون وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا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 إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ رِمَالاَ لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباَ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ تاللهِ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحانهُ وَلَهُمْ مَا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَوْنَ مِنَ الْقَوْمِ مِن سَوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُونَ عَلَيْهِنَّ أَمْ يَدُسُّونَهُ فِي التُّرَابِ ألا ساء ما يحكون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ نُصِيبًا مِنْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَلْسُنُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ دَو اللهِ لَ قَدأَ سَنَ إلَ أُمَ مِن مِنْ قَبلِكَ فَزَينَ لَم الشَّيطانوا أَعماَا لَمْ فَزَيَّنَ لَ الشَّيطانُ أَعما لَم فَهُو وَرهُيوم فَهُو وَرمُ اليمَ وَلَهُم كَكِتاببَ إَِّ للتُبَينَ لَهُ الذي ختَلَفُ فِيهِ وَهُدَا وَهُدَ وَرحْمَتَ لِقَومِ يؤمنون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 إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي على ما ملكت أيمانهم فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا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 يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُم رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَهُم رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا عَلَا يَسْتَطِيعُونَ Hedõsad kaðよね ma filtratek hocamada solida üleid, agisHA on ì스エvõnal üleid, aga هُمْ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا نَرْزُقُنَاهُ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا كَانَ حَاجَةً مِمَّا نَعْلَمُهُ وَمَا نَرْزُقُنَاهُ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا كَانَ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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى اير مسخرات في جو السماء ما يمسكن الا الله ما يمسكن الا الله ان في ذلك لايات لقوم جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِ الْأَنْعَامِ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا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 ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا وَإِذاَا رَأَّذينَ أَشرَكُ شرركَ أَم قالَاوا رََّّنَ هاءُل إِشرَكَ أُنَّينَ كُ قالَاوا رََّّنَ هَا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 وَلََزَّلنَا عَلَْكَ الكِتابابَةِ بانَِكُل شيءَ تِبانَ لِكُل شَي وَهُدَ وَحْمَتَ وَبُش المُسْنمِين إَِّ الله ي نور بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهد وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كذا ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَن تُسْأَلُوا عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا يُرِيدُ أَمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَل تَشْتَرُوا بِعَدِ الل ثمَمَنَ قَانلَ إَِّ مَا عِدَ اللهَّهِ وَخَيرُلَْكُمْ إَّ مَاعدَ اللهَّهِ هوو خَيرلَكُمْ إِكُم تُمْ تَعللَمون مَا عذَكُمْ ي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 فَل نُحِيًاَّهُ حَةَ طَيبَتَهُ وَلَنَجِزَّهُم وَلَ نَجِزًاَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَععمللُون فَإِذَا قَرأتَقُرآانَ فَسْتَعذ بِلهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 قُنَززَّ لَهُ رووح الْ القُدسِ مِ رَِّكَ بِالحَِّ لثَّتَ الذيينَ آمَنُوا لثَبّتَ الذيينَ آمَنُوا وَهُدَ وَبُشرالمُسلمين وَلَقدَ نَعلممُ أنهُ يقُونَ إِ ماَا يعَّمهُ بَشر لسان الذي يلحون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله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 وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أولائك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولائك هم الطافلون لا جرم أنهم في لذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي multimis polis see on offs, mulияne es rõh theosoilab vastur their neid teuda ma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 وَلَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَانًا طَيْبًا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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حليفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسان وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا يَعْمِلُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا أُشْعِرَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتُرِفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ يَومَ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وجادلهم. Oduro ila sebili rubike, bin xikmati, walmore, ratin, hasanati, ojadin, huun, billeti, hierasan, in rubike, hua, ardle mu sebili, وَإِن عَ قَبتُم فَعَاقِبُ بِمِثْ لِمَا عوقِبَتُم بِه وَل إِ صَبَرتُمْ لهُ خَيير لِ الصَّابِلِ وَصْبِر وَمَا صَبَرُكَ إِلَّ بِاللهِ وَلَا تَحزًا عَلَيْهِم.